الحان <تصفيق> t h、uh... a n you. え<音楽><音楽> ك موسوعه النابلسي للعلوم ا ل ا وإنه ل ا م ي ق ه